سَنُفْرِقُ لَكُم أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وظل ممدود وما إمسكوبه وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن أنشأناهن إنشاء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 قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم هم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالعون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَوَامِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمِنُّونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ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 لو نشأ جعل له أُجاجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرا ومتاع للمقين فسبح باسم ربك العظيم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 وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ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 قيل ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلى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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسحراً ثم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 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصوه ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته